وأبادها من الأرض هي قوم نوح ونوح سبحان الله كانت أمم السابقة كانوا قلة كانوا قلة والقلة لبضة سميعيشوا طويل يجيشوا كثير القليل قلل سيعيش كثير واللي بزاة سيعيش قليل في الدبان كثير ولا قليل والناموس كثير والأقلية إذا الناموس عاش, عاش, عاش عشر سنين هذا النموة بسيط موجودين والدبان عاشوا عشر سنين كاملين ما نبقى ما يبقى ما نحن إذا خضره لين مشيو بصلى الله فلذلك جعل الله سبحان الله كل أمة, كل أمة كثيرة اجعل المدة لأقلية وكل أمة ها قليلة جدا اجعل عمراتك الطويل وشو هدف الحيوانات الهيشات الهيشات في البحار قلاله الافتار <تبقى> شحك تعيش لهيشه كتش قرون قرون قد قرن كسر مئات السنه وكسر على كل حال لما كان الزمن في الاول اللي كان ببشر قليل كان يعيش كثير فأحنا هاد يقناه عاش ألف وأربعمائة وخمسين سنة. صار من الرسول ما اسمه لين. إحنا إذا بيشهدنا ألف وأربعمائة وعشرين. وعشرين طلع واحد وعشرين. لا هو عاش طعبا. لا إذا هدى الله. ومع ذلك لما يعني عاش كثير. في الآخرة دي العمر ديال واحد من أتباع المؤمنين قال له يا يا العمر يا نبي الله كيف وجدت الدنيا؟ قال والله يعني تعيسين 1450 أو كيف وجدت الدنيا؟ قال والله وجدت مت لما يدخل من الباب يخرج وها لا شيء المهم يا إخوان هذا النبي العظيم نوح عليه الصلاه والسلام يقال ولكن ما صح يقال سمي نوح من كثره النوح والبكاء كان يدعو قومه ويرخضون دعوته ويأخذ البكاء يبكي يبكي اما هذا المساخط عنده هذا المنحوس يخزون ويبكي ويبكي ويضربونه ويسبونه ويخضع البكاء يا نوح ويبكي على كل حال سبب بعثته اشهور السبب كما البخاري عن عباس يقول كان امه كلها طيبا زينا وكان في ناس صالحين كما في, في قصص يعني في سوره نوح الله بالصبر كان فيهم رجال صالحين افاضل مبوقين معروفين واحد اسمه سواه ويغوث ويعوق ونصر هذا علماء وكبار وصالحين أولياء ما شاء الله كانوا يدربهم مثل بالعبادة لما ماتوا جاء الشيطان يلعب عليهم وكل وسيلة مكانة شرعية إلا هو يجب على الإنسان أن ينقطع دونه وأن لا يرتكباته وان سول له الشيطان ان الغايه محموده مدام ما دام الوسائل مشروعه ربما تؤديك لنتيجه سيئه الحمد لله تبعدك عن الله و تستطع الصله بالله عز وجل لذلك عندنا في الشرع ما كان من الشيوعي الغايه تبرر الوسيله لا عند الغايه والوسائل كلاهما شرعيه كلاهما من الله اذا ما كانش من الله خلاص ومع دون وسائل آه، الغاية تبرير الوسائل، في الوسيلة إذا أدى إلى غاية يريدونها، ولو كانت هذه الوسيلة غير مشروعية. فمثلاً لإقامة الدولة الشيوعية، وأقصد الحل أن نذبح الملايين ملايين ملايين من من الجماجم، نذبحهم على وعصياً لنصل إلى الدولة الشيوعية. عادوا بجيد. نسأل الله. لك. المهم يا إخوان، لا لا قديم بعدين. الشيطان جاي لهم وقال لهم. هذو الاولياء هذو الصالحين لو أنكم دفنتم في المسجد دفنوا في المسجد نتم دايم تسدوروا في المسجد وكل ما تدخل المسجد تشوف صالح ودفولان ودفولان ودفان تقتصدوهم والمعنويات ديالكم على العبادات تقوى او ادي محمود ولا شيء جميل جاب شي تشقى فدفنوه في في المساجد يغث هنا ويعو في المسجد الضهر والسواع في محمد الخامس ها وولد في المجلد دردب وهكذا كل واحد مجل واقصى وهكذا ايوه طالة مدة جاءونا فخرين اشقلوا مشي طاعش قلنا هون شوفوا هادوا من الاولية لو انكم نعمسوا من ضريح الضريح مش مشكم معروف وملاحق وسمع من كسوة هو يعني طيب شو؟ طلا ثم بعدين قال زوداء وشس خلهم هذا حكيه مقيم رحمه الله يي قل اسخلهم خلهم لو انكم سبحان الله قبل الآن النصيبي ردع عند القبور دي له من هالشيء شيء عظيم الله سبحانه وتعالى يرد الدعاء عند القبر سواء ولا يغضب يبوت ويعاقبنا اللي يجي يدعي عنده يدعي الله عز وجل لا دعاءه دعاء دعاهم مقبول دعاهم الله لا ما دعفوا لا. لا الله طيب ما هيدهم جوهرين قلهم الشيطان لأنه اخذوا ذيك شعن بهم وعن أباهم اجداد زاد الشيطان اشغلهم قلوا بلعنكم اكيد تقول يا ربي بجاي يا ربي بجاي ايش يا عبوبي. بيجاه يعوق عوق اوه طيب هل يانا تشعلوا واسطة وتصبرك بيهن تسويس تلبي وتصبرك هذا شيء طيب ما يجعل ذاتي قابلوها جاء لقل جاء اشقلهم الأخرين قالوا بك تعرفوا الله أحسن من هالشي مش نقول لكم واحد طريقة مهمة جدا أشير أنت ملوث ما يقبلش الله منك ما يشوشين فيك أش تعمل غادي تعمل عشوشياتين أش تعمل غادي تستخدم بيتك ومن الله راسية هاشو طلبوا ويد عيد لأن بدوا عليهلك ما يعرف عشبرثوك على صدق ما يقبلش الله منك طلبوا ويد ماذا اخذوا زية خل أخذوا على هالتاريخ مرت أيام وهذا وش الله عز وجل في المشركين عاد المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله كيف شفعاؤنا يعني هم اللي يطلبون الله احنا قال الجمهوريه الاسلام والمولى القادر ونسوا ويغوصون كل يا مولاي عبد الدين الله تجوا دين الله يرسلني بصحتي ادعي الله عز وجل يرفقني رزق ادعي الله يشفي لي وليدي ما شاء الله وهل السيستدعي ان الدعاء غير الله اشوفه هذا شل من دعا غير الله اشرك بالله ما في شيء ما الذي يدعاه الله يقول دعوني ان الذين يستكبرون عن لا يدعي دعائي سيدخلون جل وعلا وهي لا تدري الشيطان معهم هذا شيء تدعي اذا مش يدعي لك اليوم وقدوه بعدود دين الجدر ايش تعملو تتقرب اليك قربان ايش تعمل ببحاله تطوبه تسمع سحبه تقبل جدرانه كذولا تعملو الكشفه كذولا تشبك على عس... عظيم عنده <تصفيق> هذا سبب اشتركو لكم شقرم الشيطان بعدين قرب الجميع اللي ينكروا لكم هذه الطقوس وهذه الأعمال التي تقدموها لهؤلاء جميع اللي ينكرها؟ وهابي مجرين في قلب الدين تحربوا في فيهم سينانوح ولا شي حتى أمن امنوا أمنوا نوح وبقى فيهم الف إلا خمسين سعى وخمسين ثانية مئة ثانية رهاب طب الله مئة ثانية كيف فكيف تسعة مئة الله وما امن معه إلا قليل, قليل. شيء كافر الكافر يخلي وصية في ابنه ولد ابنه ويخليها مكتوبه عند خمس امنود في في وصية القبه من الدجال وصية على وصية لا ف... كي فاجر والكافر يليد الكافر هذا اللي الذي يقول صحيح البخاري جانبي عليه الصلاه والسلام وسد الباب قال اياكم ثم اياكم ان تدفنوا في المساجد او تبنوا مسجد على قبر لعن الله بني اسرائيل تسخضوا قبور انبياء المساجد الا فلا تسخضوا القبور المساجد فالمعنى لا تترك علاج وسيلة وسيله مشفى سبحانه على وسيلة جيت تصلي اذا كان شو احد مدفون هنا سيدي قدام المسجد جيد تبدا تجي تصلي هنا علاش على بركه سيدي يطلع اي رجاء بركتي طيب ان الله ابقى الله وبركته الله وبركه فلان الله وحده والله يقول ان المساجد لله فلا تدعوه مع الله احد وحده اخواني هذا هو السباب الذي من اجله ارسل الله نوحا عليه الصلاه والسلام الى اهل الامه هل امنوا معاه؟ العلماء قتلوا لحد الأزنى قالوا السنة كان اللي قال طماشر اللي قال ثمانين بن سورجا ثمانين لك سمسا على تسعمية وخمسين سنة أشجيك شدي؟ لا شيء لا شيء واحد في القبر إذن ارسل الله نوح صل على وسلم في دعوته اشقلهم يقول الله عز وجل ولقد ارسلنا اي والله لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم وكان مرسل الى سبحان الله قلنا الكره الارضيه كانت لس فيها قليلا بالحقيقه ولكن كل الناس كان مرسل اليه نوح الكرة الارضيه كلها كان نوح مرسل إليها الناس اللي كانوا في هذه الكرة ولو كلها شي موجود في ها؟ في رقيا وشي موجود في أزياء وشي موجود في وشي موجود في أوروبا وشي موجود في أستراليا وكلهم مصلهم للأحد وبلغهم رسالات ربهم لما جاء الطوفان جاء للكل ايه وقل لي كيف هديت عارف معكم الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس و ها؟ كالناس يرسلون الى قوم خاصه وارسلصوه الى الناس عامه فما بقى هنا الرسالة الرسول عز وجل ابقت الرساله الرسالة يا عم عمها عم اذا اقول لا رساله نوح عامه نسبيا والا رساله رسول الله لان رساله نوح كانت عامه في وقته قبل وقته وبعد, موت وبعد موته وبعد الطوفان لا رسالة رسول الله كانت الى الانس والجن ها واحدة هدعمهم اولا اما رسالة نوح كانت الى الانس فقط رسالة سن محمد صلى الله عليه وسلم كانت الى من قبله ومن بعده منذ نوح الى ان تقوم الساعة رسالة, رسالة رسول الله اسمه مرسل عليه فذكر هذا في القران ان رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لكل نبي نبي بعثه الله الا واخذ عليه العهد والميثاق اذا ادرك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بطلت رسالته ووجب عليه ان يتبع الامام الاعظم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته بطلت وينسى امته في ذلك ولا السنه قال اقرا سؤال قال اقرا اقرا شيء ثانيا بعد موت رسول الله سبق لا اقيم ما فيه رسول بعد رسول الله ولذلك اعطاه الله المعجزة خالدة لكم الساعة وهو القرآن بخلاف المعجزة الساعة لماذا بأمدون نبي سلقائه المعجزة خالدة موجودة المعجزة ولا لا موجودة ولا لا قالوا ممكن كنشوفوها ايشي صرف جو الحية لا. العصر جاء جا حيه جاء حية الكلام ما تحضر جمحة لهذا القرآن العالم كله يجمع بالنسو والجن يجيبوا حل هذا الطرآن صراحة مثل ان اعتني كالكوثر ويصال الى ربك وانحارم شان يكوه المسار كلام احنا كنت نتسكلموه لنا ونستطيع نتسكلموه باللغة العربية ونستطيع نستطيع الالفاذ البليغة وعندنا فرسان وشجعان يعني يضربون ال... قصر وصلت باللغة العربية يجيبوا هذا القران والله يبنستطيع تيجي معجيزة بحال هذه كله وفين في امه تعد العرب من العرب من البيان كل الناس العالم عجم لا يعرفنا النطق. وهذه الامه التي بعد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدت القمه في الفصاحه الباقي العالم كله اعجمي من اعجمي كرجل هذا الناس اللي يعرفوا يضرب اهل مكه واللي يعرفوا يضرب الله بعث سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس اللي كعرفوا يضرب وجاء المنطقه المحجزه والنظره في الكلام اذا تكلم سبحان الله اتكلم انا وانا ما استطعش بليل حتى القران احسن ببيت طالب ولذلك انت في عليه شاد الاحد اللي كذبوا على النبي ليش لان كذبه هو ليش الكلام ضركش على كذب على الله كتب؟ كتبه الناس اللي الله من الاحاديث الناس اللي كذبوا على النبي والله هيا علماء خاصن بهن على انها كذب على لا لا تجد احدا الف في كون أحدا من الناس قال قال الله عز وجل من القرآن كذا وهو كذب ما كي المهم يا إخوان الكلام في هذا يطول الله صلى بل أقول أكثر من هذا يقول بعض العلماء أنه يموصل حتى إلى الملائكة هل يقول في ليش الملائكة ما ممكن لأفعله يعني يعملوا بالقران ويصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا كذا لا ولكن تشريف وتكريم لهذا الرسول العظيم جعينا من اتباعه ومن من يجب ان يؤمن برسالته من جبريل الى اخر الملائكه وان كان الخوض فيه لان كيف في الحديث الصحيح مسلم هو ارسلته الى الى الخلق كافه حقا الى الخلق فقالوا يدخل هذا المهم يا إخوان جاءت الرسالة أشقر الله عزوجل ولا قد أي والله لقد أرسلنا لقد أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم يا قوم وهذه يا قوم كلمة السعطار لأن الرائد لا يسلب أهله قومي أنتم قومي قومي يا قوم اعبدوا الله ما تعبد سواه يغوث ويعوق الناس وقد اضلوا كثيرا هذه الاوليه اضلوا كثيرا من الناس شاورع لكم قالوا معبود الله ما قالوا وحده لان فيما يلي به وحده ما لكم من اله غيره ما فيه معبود اخر غيره لا من الملائكة ولا من البشر ولا من الجن ولا من غيره ما فيه لا إله واحد كيف عباده عبوده عبوده كيف عبوده ها العباده امر بأول ما, أول ما أمر لأن أول ما يجب على الإنسان أن يعرفه شو هو هو عبادة الله يقول لا إله إلا الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت ان قتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث الدعاة إلى إلى خارج المدينة بعد موعد إلى اليمن فسقى له قالوا إنك سات قوما أهل كتاب علماء ما على الجاهل ما من ذل هؤلاء المشركين لا علماء والنساء لما يواجه العلماء لا بد يكون يكون واعي ويكون عنده علم واسع وعنده الحجج ويستعد للشبه والمقاومة والمعارضة انك تاتي قوم من اهل الكتاب فادعوهم الى لا اله الا الله, الله محمد رسول الله وفي رواية فادعوهم الى عبادة الله عبود الله رجي الله لان اول مخصك تعرف سوحي. تعرف الله ولذلك الدعوه في مكة ليش مع القبيش ليش ربط الناس بالله صنيع عرف القيادة من خالقهم من رازقهم من نعبدهم الكل لما يخطوا الامر من يسمعوه اللي والله عز وجل ليش انا احكي لكم يكون واحد يقول واحد بعض الناس كان كان واحد واحد شيخ كان فنجره فنجره كان شيخ طريقة وكان ما يقبل في الطريقة الا الناس اللي تجوز الاسكار يدخل في الطريقة اليوم يكون طريقة صوفية صوفي يقول ما يقبل انه اذا كان دانس ما هذا يقبل العسكري علامه باش يعرف قيادة لان العسكري الى قل الرئيس الشف دياله قلوا كلام يرد كلام قلوا فرنة يفرح له طان تم انا انا ما قلوا يقول له شبه شبه باقي يجيبه اذا قل له شبه رأسي يجيبه انا من هذيك عرق القياده باش اذا جاء الشيخ اللي كانو الشيخ يعمل يكون حرز امام الشيخ ما يقول لينا نعم عمره ما يقول لا عمره ما يسال هذه في مصر في عبي في العبيد مع الله شكون سيدنا ونحن مال عبيد شكون مالكنا الله ونحن مملوكون شكون الله عز وجل اذا ما معنى عباده الله معنى انك تكون نسخه من اوامر الله ونواهي. كل ما امر الله تمتثل كل ما نهى الله تنتهي كل ما اخبرته تصدق ما تقولين له هذه عبادة اعبدوا الله الحكم له الامر له النهي له تحليل له تحريم له خلاص الاستسلام الكامل له ما اخر شيء بقلبك وعينك ولسانك وكل جوارحك صار العبودية في كل حركاتك في. في البيت وفي الزوج وفي, ال... وفي العمل وفي السيارة كل عباده صار عبد عبد لله خلاص ما يخلو الأمر ومن سخن تكثف شعر البذرة العبادية لله ما حين النطفة لما سقظ في حن سقظ على اسم الله وبمجرد ما سنتقصد لا إله إلا الله وحده رسول الله لما توصل سبع سنين السجد لله والعباده لله والطاعه لله حتى تسلم عمات البطاقه بطاقه, بطاقة الانتساب لا اله الا الله محمد رسول الله الى انت تعيش عليها كل حياتك حتى اخر كلامك تموت عليها خاص من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله تغار الجنة لكن بطاقه تصحيح معايده لا انت تغادرها الدنيا ولما فرقه بتسال عنها هذه هي العبادة لله اشكون كيبينها الكتاب اللي جابه الرسول وشكون اللي هذا الكتاب عمليا هذا نظريا العباده نظريه العباده معناها نعبد الله يعني طبق اوامر الله, في القرآن. وأو سبقى سبقى. في الله. نسخة بالقران واوامر الرسول صلى الله عليه والنواهي هذه عباده الله شكل نسخ هذا القران نسخ من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكون اللي هذه هذه وعمليا والعملي هو حياه الرسول حياة الرسول وسيره الرسول نسخة من إيش؟ من الاسلام العظيم من كتاب الله هذه العباده اكبر من يمثل العباده الصادقه والعباده الكامله السامه هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى ياتي الكل يحين يحبك هكذا اذا الله عليه وسلم جاء ليربط الناس بربهم وخالق اعبدوا الله ما لكم من اله في ثم قال اخذ يحددهم وينزروه اني أخاف عليكم النصير اني اخاف أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ما يطاق أهواله ما تتق الفضاء الصباح في ذلك اليوم او اليوم الذي يتم في الغرب ويتم في اليوم العظيم اليوم القيامة كلاه يمكن يكون يوم عظيم ما تطيقونها تصاقضوا <تصفيق> له الفرسيات اني اخاف عليكم انتم عزازين علي قومي ونجم تصحكم الانتمين رفضتم هذه الدعوة ما عبدوا تجيل الله وحده ها واني منكم خذوا بالكم اني اخاف عليكم اذا رفضتم هذه الدعوة دعوة السحيد عبادة الله عرفنا عبادة الله وليله عرفنا كيف وليله يعرفكم العباد يعني كنا سمعوا العبادة ولا عمشوا العبادة العبد مع السيدة شو مع العبد؟ كي ما اللي يقلوا العاب للسيدو كي يقول نعم يا خالب يسأل ويناقش لا كي خبره سيدو أمام سيدو قلو مشي مشي قلو اطلع قلس اجي اجي اجي خلا فإنك قلنا اجي ومشي وقوم وقعدوا وهذا وفعل ما فين في كتابه على لسان رسولي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله لا يعبادوا الا الله في القرآن هذا الهاتف ها بس عباد ما في القرآن كيف نعمل وح ما شاء الله محمد الرسول الله هذا رسول جيبيين كيف سعى جيبي؟ بالله كيف تطبق هذه الأوامر دي القرآن هذه عيبنا نعم ثم قال قالني أخاف عليكم عذاب النار ثم قال قالنا أن نقوم إن ركب في الأرض ها أيوة أول من يعارض الدعوات دعوات الإصلاح أسكن كل يقومها ويعرمها ويعاندها ومخصوش منها الكبراء والعوض واصحاب الأموال والشرفاء والحكام علاش إبقان على مصالحهم وإبقان على السلطتهم كي يشوفوا العمس ها؟ النفوذ مشاء والدولة مشاء خلاص قال الملأ يسموا الملأ؟, الملأ ليه لأنهم يملؤون القلوب والنفوس ويملؤون المجالس ويملؤون الأرض شرا وفسادا خلاص قال الملأ سمهم الله الملأ هذا من الكبراء هم سبب محارف الدعو قال قال الملأ من قومه اش قالوا انا لنراك اكدوا الكلام انا نراك في ضلال مبين يريس نوم يتبيع خلاص دعوتك خلال برفوضة خلاص لا اتسهموه اتسهموه بايش بسوء هو بريد منهم له انا في ضلال ضلالت وخريسة عن ملتينة قالوا في النبي السرعة ما سبقت خريسة بالتمرتق. قالوا هل يرسل الله يزلاجين هيدا قالوا هؤلاء قالوا يشوفك كفر ليش لانك دست عقائد الاباء والازدهاد فانت ارضاع ومرضى طبيعي ضلالك كبين واضح كانوا بزوره ليش لان الموازين اختلت والضوابط تهدمت واصبح الحاكم هو الهوى والمصلاحه شهوه إننا لنا في فيه ضلال مبين لأن ميزان رباني أشوه من الذي يعرف المفسد أو يضع ميزان المفسدين من ميزان المصلحين من؟ الله سبحانه وتعالى ولذلك اسمعنا فرعون مرات أشخال داروني أقتل موسى وليدعو رباه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الارض الفساد افسد الناس وافسق الناس وابشر الناس واخذى الناس واكثر الناس ينهى الناس عن اتباع سيد الناس اعوذ بالله اصبح من المصلحين هو فرعون والمفسد كن هو؟ سيدنا موسى هذا ميزان ميزان توقيت ميزان الجهلة ميزان الجهلية اليوم اشكون مران على مسجد المتسعة اللي مدرنا اشكون هي متحدية مثقفة شكون هي هي اللي كتعرف سبيدو وتخرج تشطح وسط الزنق راه كانها على خشبات المسرح هذيك ايش وحتى في وسط النساء الكل يحترموها هذه محجبة ولا شاح يا مساعخين جامدة وهذه أوه. ما شاء الله حتى درجة الليج عنده يعني هو مسخر يرقص بالفرحة ليش هذي قسده؟ إيش من ميزانه؟ ونفس ما يقال في ال... في النساء يقال في الرجال هذا ذبوله يذبوله هذا اللي ككره نعمة وينهى عن تبرج وينهى عن اختلاف وينها عن المسلسلات وينها عن الرقصات والغنيات والسخطات والويلات هذا ايش هذا قصومي ارهابي والاخر هو ايه ايه رجل ما شاء الله رجل متثقف رجل متحضر رجل ايش رجل متقدم رجل متحرر ايه متحرر ايه قال يا قوم قال ولا من قومي اننا لنراك في ضلال صدق قالوا على الزهادي العلمانيون والملحدات اش ومشك... كي يصبركم لكم ايها المؤمنون اش يصبركم قالوا لكم ظالمين وي كيتصبعو في الجرائم اليوميه اللي كتخرج في بلادنا وكيسموهم ظالمين ارهابيين اصوليين رجعيين فكر الشمج والخمج ما فيش كيقولون في ارسل تجسس بهؤلاء هذا ماذا يقولون؟ نعم. إننا نراش في ضلال مبين. قال يا قوم. شوف الأذار. سبحان الله. ما السفلي لدرجة موم؟ هؤلاء السقطاء، هؤلاء الأرذان، هؤلاء. قال يا قوم. ما قد ضل منهم من تفر من جور الحرم. فقالوا بشيء يا جماعة. أشقال. قال يا قوم. ليس في ضلال. نفع نفسه. اعرف انكم تمتمت تهتموني بالضلال ليس بي ضلال اي ضلال اقل اقل اقل انواع الضلال ما فيها ابدا انا والحمد لله من المهتدين ما بي ضلال ليس بي ضلال لان الضلال في سياق في سياق النفي في العموم اذني ضلالا نفي انا من المهتدين هداني الله ويحمده عليه ليس بي ضلال ولكني رسول والقمة في الهداية والرسول الذين اخذوا قصب الصدق في الهداية بل هم زعماء الهداية جاءوا صنعهم الله واصدقاهم ليش لقيادة البشرية للهداية ولكن يا رسول مين؟ من رب العالم وانسوا من العالم وانسوا من العالم اللي رباك انسوا داخلين تحسن ربويا فالله الذي رباكم الذي رب العوالم كلها هو أنا رسول دياله ومن جملة من رباكم هو فانتم داخل في العالم وأنا جت رسولا مربيا من عند الرب سبحانه واشه يقولها له اني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات رب هو جب رسالة واحدة ولكن سبحان الله كل جلسة كثم رسالة كل درس عمل لهم وكل جلسة يوجه فيها توجيهات تتسمى بالنغرش هذا كذولا هنا فإذا يعني ترمس الجلسات وسلوح ما كان مثل هنا كان عملوا بالسرد السرد. من الحد من الحد لسنين لسنين لا هذا ليلة نهر الله كي اختي عنه هو اختي في القرآن هو سبحانه وتعالى رصناه في القرآن اني دعوتو قومي ماذا وضع نارك ما قلش هذا لكن شو غير بالليل هذا ليلة نهار ما بفتر و 950 ثانية احنا الدعاء سلكم نقنطوه ونسئموه ونملوه كم سيولا؟ في الطرن كم ملوه؟ لا دعاء هو لا اقرأ قصد نهار دعاء دعاء هالي الدرسة هو درس الدعاء باش تعرف الرجال ليلة نهار 950 ثانية نعم قالوا ليس بالوني رسول من ربنا او رسالات ربي او رسالات باعتبار فيها اوامر فيها نواهي فيها موعظ فيها اخبار فيها اساليب يعني بحسب اساليبها تنوع هي في رسالات او يخبرهم يجدد تلك الرسالات السابقه يقال لنا سيدنا ادريس و سيدنا هذا كان وي يجدد تلك الرسالات ابلغكم رسالات ربي اللي هذه الرسالة ما انا فدع فيها, فيها مبتدع فيها انا اول من ارسلته لا ارسله من قبلي ابلغكم رسالات ربي ثم رسالات ربي وهذه الرسالة هي تربوية ليش لانها من ربي وربي اتاكم بها ليه تتربوا عليها لتعرفوا كيف تعبدوه كيف تطيعون كيف تطبق اوامر ونواهي عقيدة أباد وعملات أصل تربويه صرّبي هذه رسالة تربويه كل رسالة تربويه ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سماه الله زوج المزكية ما أنا مزكية لقد من الله على المؤمن بعد رجيم رسول من أنفسه يسلو عليه الآيات ويزكيهم الله مزكية مزكية نبيه اللي هو غت يعني علمت بصغار العلوم قبل كبارها واني ومكدس قال له الصره والصيام والزيت والحج واخلاق ما ده فما شاء الله في تطوير ثم يزيد ويقول وأنصح لكم ما لي بعنا هنا في الدنيا فلوس لا توصل اراضي لا عماراتنا سياراتنا وظائفنا لكم وأنصح لكم يعني أخلص لكم في دعوه سي صادقاً ناصحاً بالصدق وإحلال ما عندي مقابل ما عندي سترضوا إلى مقابل هذا ما عنه أنصحوا لكم ما قالوا أنصحكم لا يقول لهم لابر اختصار تخصوكم أنتم أما أنا ما عندي شيء لأنا لا. عندي أجريه عند ربيه وكياره كما يقول في الآية الأخرى ما نتوقع لكم أما أطلبوا أجره وإلى المدى وإلى نحمد خالقون عبد الله مالكون ما أسألكم عليه أجرا كلهم قالوا وأنصح لكم أزاد وقال وأعلم من الله ما لا تعلمون أنا جيت أعرفكم بربي من هو خالقنا خالقنا ومن هو رازقنا أنا أمسروا كيف خلق الله هاي من, من ثلاثة التي هو جاء لكم العام صفحات صفحات لقد يقلبها صفحات وصفحة أنا أمسروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا سماه سماوات لا بد أن نقول كلامه، كيف عرفوا سماوات لكن حنقول عرفوا أحد كذا لا الأول والله يمين عارفون كيف شوفوا كيف سما الأول؟ كيف سكنتون له كارما؟ ولا أحد يعني، أنا متصور كيف خلق الله تصور؟ والرؤية علم أو رؤية وسرية، إحنا هاد ما بغيت، كيف خلق الله؟ كيف؟ صلى الله عليه وسلم سماوات امتباقة وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتة لان جميع العناصر التي سرب بها النبات سربنا سبحان النبات كيف كيف تربى النبات ترباكم الله عز وجل بها النبات كاتغذوا انتم ما يتغذون في النبات كذا لنا والنبات هو تغذيتكم والله ما تغذيته يجيب لن نتعيش كذلك ثم يعيدكم فيه. فيها ويخرجكم اخراجا هل هذا والله جعلناكم من الارض بساطا. بس نشوف في ايش لسلقه منها سبل في جاهز الاخير هل شو هذا يدل على ان هو المعبود الحق الذي يفعل هذه الاشياء اللي هي ضروره لحياتنا التي لا يمكن ان نعيش بدونها هذه منه الجزاء اش والشكر لهذا الاله العظيم هو عبادته وتعالى ما اطلب منك شيء فهنا سبحان الله قال وانصح لكم واعلموا من الله ما لا تعلم واعلم الناس بالله وبرسول الله واش الله الله بالرسول الله ابدا بصفاته بأفعاله ب... عرف، تعرف أشياء ما يمكن سأعرف إذا ما يعرفه رسوله لأن الله يوحي إليه حقائق يعني حسن إذا عندك إنسان العلم بها ولكن علمك إذا قرم بعلم رسول الله يبقى إذا كان قطرة من بحر فالعلم الحقيقي بالله أعرف الناس بالله هل شنو هو رسوله؟ وأعلم ثم أعلم من الله مرضي بي يوحي بها إليه ما يعرفها الناس وأعلم من الله ثم يعرف من الإحسان ومن جمال من الله عز وجل من إحسانه إلى عباده شيء كثير ويعرف من سخطه وغضبه وعذابه لأعدائه ما لنعرفون لا وأعلم من الله هو كثيرا فيما يعلم النبي الله. وأعلم من الله ما لا تعلم في السابقين والراحلين ثم زاد وقال أَوَعَجِبْتُمْ وَاشْتَهُ لَعْلِكُمْ العجاب او اعجبهم ان جاءكم ذكر من ربكم جاء رساله من ربكم على رجل على لسان رجل منكم لينذركم ليرم تعجبوا كيف يكون الرسول بشر الاله حجر نعم مقبول لكن الرسول بشر غير مقبول هم يعبدون الآلهة وهي احجار والرسول بشر قالوا لا قال الله عز ايش في سورة المؤمنون يقول فقال الملأ الذين كفروا من قوم ايه ما هذا الا بشر مثلكم ما هذا الا بشر مثلكم وهمش ينقضون مثلكم نفس الصيادة ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم يريد قالوا لرسول الله ان هذا ما شئنا وراث عرفنا غير تكون سر رئيس مثل الملك وقالوا لموسى اجلسنا لتلفثنا عما وجدنا عليه انا وتكون لكم الكبرياء الارض كقولوا للإسلاميين الناس الذين يدعون الى تحكيم شرع الله الحركه الاسلاميه يريدون السلطة اسير دعانكم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 المشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله شو بيقول ولو شاء الله لانزل ملائكه كان بالصح كاين رسل بصح الله يرسل رسل ما يرسلش من البشر. اسمه مين من ملائكه يريد ولو شاء الله لا انزل ملائكه ما سمعنا بهذا في افاقنا الاوليه عمرنا ما سمعنا شيء شيء رسول بشعر. ان هو الا رجل بهجنة بجنون ما بقاش بشر مثلنا أشي اصبح بجنون وإلى حقير مقاب المهم هنا يقول لهم أو عجبتهم أن جاءكم ذكر ذكر رسالة هي ها؟ والسوحيد الذي جاء به ذكر من ربكم لأنه يرد تذكيركم حتى لا تنسلوا عن الله وعبادته وطاعته يريدوا ربطكم بالله. بكم من ربكم على رجل منكم لينذركم ولديش الرساله شيش مهمه قد تتطلبوها الغايه من الرسالات ثلاثه امور الاولى لينذركم ولكردو بالكم انذار لا تتذبح طريق الله وما اخضعش لله وما استسلمش لشرع الله وما حكمش كتاب الله على نفسيك وعلى أسرتيك وعلى أمتيك وتحاكمت إليه رضب عليك أنا أقول لي هذا ما أقول لي منكم أنا أقول منكم رأى الله يدمر بابكم في الدنيا قبل والآخر وعلى... الآخرة والآخرة وعلى وعذاب الآخرة أشق ماذا اسمه هذا؟ انذار ماذا اسمه هذا الخبر؟ انذار لجنذيرته وعاقب الانذار ماذا يجي؟ الإنسان يدعمه بالانذار وستجل هذه النذارة أش اسمح من المتساقين وللتتساقو اسمحوا من سمو القايم بينكم وبين غضب ربكم بينكم وبين العذاب الدنيوي والآخروي اسمح سومنع مسي في سلجى المؤمن الصالحين المتساقين وللتتساقو وينتساق يتكذب مذار الجزاء الدنيوي والآخروي راح ربنا يرحمك في الدنيا راحك في الآخرة ايه رحمك في الدنيا بالنصر على الاعداء وبتصفيق بالهدايه وبالاوتائي والرعايه والعنايه وفي الاخره ما بتسعد بيش بالسكنى في جواره بالسكنى في دار النعيم اسمح السعد النظر الى وجهه والرضا من الكريم الرحمن الرحيم وهذا هو تي بقي باش يشوفوا زوج هذا هذا هذه مهمه الرساله الرسالة هذه غير للإنذار وثم ليصبح الإنسان مزكاً والصالحين والمستقيم يكمل باش يسعد بالآخرة خلاص والذسقول عليكم سرحموا أشكت النتيجة؟ قال فعقب هذه الدعوة المباشرة قال فكدموا أردوها اللي كلها رفضوها عرضوها وعاندوها كما تشوفوا الكرة الأرضية كدبت الاسلام بلغتها رسالة رسول الله ولا لا بلغتها كان موقفها منها الاستجابة ولا الرفض. الرفض التكذيب ولا التصديق التكذيب. فكذبوه كان المصدره ما جرى لي اسمع لما كذبوه وتمالعوا على الكذب وليوم هو غاد ومعد وإذا به ندي الله عز وجل يقول يا ربي اش نعمل مع ولاد القوم هذا س... هذا هب... هذا 6 ولا 12 ولا 80 80 لكن نشر الفسق والفجور هالسينيما هالبلاياس هالرقصات هالمسلسلات هالفلكلورات هالويلات هالخمور هالربا هالقمار هالليوث هالزينة هالصلات هذا لا تدر على الأرض من الكافرين الذين يرى إنك إن صدرهم يطدوا عبادك هذا مش أوليان هذا قبل ما قالها أشخاص لما قال الله عز وجل يربي أخذ العمل جلال خبور قال له لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وأحيي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن هذا العدد هو اللي كيف إن صادر ما كيف يواجه إذا أنت ما يعمل لما قال الله عز وجل قال باش يقدم الحساب قال له ربي هادو دمبر ما باهم علش باش يدلو ليه هادو ربي لا تدع على قرضي من الكافرين ده إنك إن صدرهم يدلو عبادك ما كيعملو إلا هو الفسد كي نشهر الفسد في كل مكان علاش باش العناس دي يفزدو الشباب ويفزدو النساء ويفزدو البيوت ويفزدو الأسار دمج المرأة في التنمية شو المقصود منه؟ قضاء على الأسرة لأن النواة الأولى لبناء المجتمع الإسلامي وإقامة المجتمع الإيماني البذرة الأولى هي الأسرة وإذا على البذره البذرة هشن صادير؟ الشوت خلاص ايو قل له قالوا ده با اسنع قال بعض العلماء قالوا غرس الشجار ذا غرس الشجار ذاك يا غرس الشجار غرس نعم بس واحد قطعه كبيره قبل مهنا ذا كلش كلها شعار تعبدوا شجار وصدر على هذا الشجار مائه سنه وشدوا شجار على مائه سنه وباش تعرف الشجره معها مائه سنه باش تعرفها ما عشوش بالراقلة كل كل سنة كتتعمل الشجرة العقدة محل حيوت الشجرة من الكاهل للرأس كل ستعرفها بالسنه من اليوم يعرفوها بالسنة عش مس عش معها هالشجرة من سنة باش بده العقود اللي عندك. كل سنه عقدة. مئة سنه مش حابقه يصنع السفينه كيلو مئة سنه اخرى او خمسين سنه الله اعلم قال له ايها المسلم واصنع الفلت قال يا ربي ما كنعرف انا ما اذمن ان عمري مش برسم من شعر قال له نعلم ودسر وحملناه على ذات الواحين ودسر شنه بدسر يمسمع وبده يعدد وقال قيم الرؤون يوكي تحدو كاه كاه البرح هو نبيه وليوم اسباح نجعله كي يقول له شكي تعدد كي يقول له مستافيئنا وفينو فاش كي تمشي كعاليا باس ولا كاتمشي بالبحار قالوا بالبحار واش هي اغلبة سمشين المولنى البغض يجينا عندها قالوا لو لا تسعروا ان تسعروا منا مايكد تضحت علينا ان شاء الله غادي ان عليكم غدا ان شاء الله واصنع الفلك بأعينينا ووحينا قالوا ارتباله ولا تخاطبني في الذين ظلموا شميع الظلم والمجرمين والكفارات عن دكت الشفاعش واحد يمترغم شي حاج قد بل وهذه مايشين احنا مشين احتاجوا عقب انساء في النانوى مع قبيعة ولدي قبيعة سئة وقبيعة الله عزيزي قال له إنهم مغرقون إذا من أول وهمة هو عرف المآل هو الغرق العادل سيكون قعدا ولكن هو كاتب قالوا من تسخروا منا فأننا نسخروا منكم كما تسخروا سوف تعلم من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ما يفارقه آبدا ها؟ حتى قال الله عبدوه جل حتى إذا جاء أمرنا هذا السيح اللي واصنع الفلك بعينه وحين ولا تخاطوني في الذين ظلموا أنهم مرقون ويصنعوا الفلك وكلما مر, وكل مر عليهم ملأ من قومه صخروا منه قال إن سهروا منا فإنما سهروا كيف ما سهروا فسوأت منا من يسيه عذب مخزيه ويحلو عليه عذب مخش قال حتى إذا جعلوا نا وقضي الغراء وفرق صنور حتى هو اللي مسكوت فيه التعبير ويجمع ويج ويجمع قلعتهم كل يجمع كلهم قال العالمة هي الصنور. وهذا الصنور الله أعلم واش هو ديك الكنون اللي كنكي عبد الفيديك الفران اللي كنكي تطير فيه وإلا الى بركان المقصود الله يقول صر وتصنور في اللغه العربيه هو هذا المحل ديال العافيه النار المقصود ل... هذه كانت علامه اذا شاف المتلاحظ الماء فخلوص هو حتى اذا جارنا بغرق وفرص النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين كل حاجه حاجه في الارض زوجين شال زوجين شنو هذا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 قد جوج عادل ساعر 16 لا ثمانية أزوج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين شو حاجة أثنين إذا الجوج حاجج لوحد ايه إذن قال من كل زوجين اثنين من كل حاجة جوج الخنزير وميق ومرأسه والشمار ومرأسه والثور ومرأسه والكبش ومرأسه والقرط ومرأسه ده يجوج علاش لأن الطوفان سيعمل فرق أرضية ومهنة يعني اختلفوا واش الطوفان كان عاما ولكن الآية نفسها نص على أن الطوفان كان عاما لأن بعض العلماء يقول لها كان خاصة ذي كل مراتيح تركيا مع مع العراق مع مع إيران هذه المراتيح لهم سبا كان نروح عليه صلاة صلاة صلاة ويقرب السفينة وجدوا أبو الجودي في ذلك المنطقة وجدوا ما زالتنا عن بقايا السفينة موجودة هنا الى الان اي من كل زوجين اثنين كل حاجة جوج حتى السماء ومرتو هو عنده طبقات لأنه الطبقه ديال الحيوانات والطبقه ديال الأليفة اليفه ومن ديال الوحش طبقه ديال حتى الحيه والزوج دياله جوج كل حاجة جوج باش تبقى يبقى, يبقى نفس الموجود داب ما يقع الطوفان يبقى الناس كائن الكائنات قبل وجوده قال له احمل فيها اذا شفت ارط النور بحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك واهلك يعني انك زوجة ديالك كذلك الى في البلاد واعد ان سبق عليه القول منهم من سبق عليه القول سبق عليه القول انه من الغارقين ومن آمن حتى المؤمنين اللي معك سهو مرد مش قال وما امن معه الا قل جاء الله عز وجل وقال, وقال اركبوا ارتبوا فيها بسم الله بسم الله الروتب عاد يكون على على اسم الله قال على اسم الله الحاكم ما يجي يحكم اش كي يقول إلا باسم الشعب او باسم الدستور او باسم ليش لأن الدستور هو اللي نصفه أو الأمه هي اللي نصفه والشعب اللي نصفه يقول اسم الشعب وإذا كان اسم الرئيس اسم الرئيس هولان لأن الرئيس هو اللي نصفه وهذا السفينة شكل ركبهم تما شكل يسمع هذا السفينة المؤمن شكل اللي يقيمه وشكل اللي يجنسه وإذا كل المكلا دم من وش كل لي اقدره على الاكل فكل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله كل شيء بسم الله ليش لان حياتها بسم الله واخوش الاسبوع المقبل ان شاء الله ما عندناش القرايه فالاسبوع اللي بعده ان شاء الله الناس السؤال يقول ان شاء الله يقول يا شيخ لقد قرات كتاب لمؤلفه محمد التجاني السماوي تحت عنوان ثم اهتديت وهذا الكتاب يتحدث عن الشيعة فوجدت فيه بعض الاشياء التي اشماز منها قلبي لانها تشوه صورة الخلفاء الثلاثه وبعض الصحابه الاخرين فما رايكم في هذا الكتاب وهل دللتني على كتاب يرد عليه وعلى على الشيعه بيستثنى عمك يا اخي صاحب الكتاب رافضي بل هو كافر بالله سب ابو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان ومعظم الصحابه والسيد عائشة قال السيد عائشه ما قال واتهمها بالزنا والى آخر اشياء في خالد بن الوليد وغيره وغيره من الصحابه يعني ما صار أحد احد من الصحابه رضي الله إلا الا وهتك اعراضهم هذا الـ هذا الـ هذا المرحي ورد عليه كثير من جمله الردود الموجوده عندنا كتاب اسمه الانتصار للصحابه للصحابه والال من افتراءات السماوي الضال هذا يقول سماوي تجانيس سماوي قال اسم الكتاب الانتصار بالصحابة والآل من افتراءات السماء السمائي الدال أيها على هذا الكتاب اهتديت يقول ايه أحسب إلى ظاهر لا الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي الرحيلي و... وفي كتاب آخر يرد لنا الآثور ل... يعني بوده أنه صار على بعض الكتب التي ترد على علامة... ترد على مثل هذه الافتراءات في كتاب جيد جدا جدا صب العذاب على من سب الاصحاب للالوسي الالوسي المفسر العظيم الكبير ها عنده كتاب صب العذاب على من سب الاصحاب هذا الكتاب وعلق عليه بعض اخواننا الطيبين ايه كتب اشريطة الشيخ نعم ثم هناك كتب أخرى إذا أردت ثم أدلكم عليها موجودة إيه. ثم يقول حلف رجل يعني في سؤال آخر يقول حلف الرجل على عدم إرجاع ابنته إلى زوجها الذي طلقها لكنه رجع في كلامه إيه. فماذا يجوى الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا حلف على شيء فراى غيرها خيرا منها كفر عن يميني ثم فعل او فعل ثم كفر وقال الله عز وجل في القران ولا تجعلوا الله عرضه يعني مانعا وحائلا بين فعل الحق بين فعل الخير ولا تجعل الله يعني تقول والله انا ما اتصدق والله ما اقرض احدا شيئا هذا هذا اليمين ايش هذا اليمين فيه معصيه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 هل المرأة تصلي جاهراً أم سراً؟ ونسمع من أفواي بعض الناس صوت المرأة ملعون ولو بذكر الله لا يعني صوت المرأة ملعون هذا نصفه حق ونصفه بعده. صوت المرأة بالغنى ملعون صوت المرأة بالكلام الجميل الرقيق الذي ها؟ يسميل قلوب الشباب ونحو هذا هذا صوت ملعون بشهاده كلام ربنا سبحانه اشقوا الله عز وجل فلا بالقول تخضعنا بالقول شو الخضوع يعني ها الكلام فيه تكسر وفيه دين وفيه انجذاب ها مرقق مزين مزركش كلام يعني لأن المراه فرق بين تهدر جدا بالجديه وبين تهضر في فيه في في في سبحان الله يقول يقول, يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان المراه اذا خرجت تستشرف على الشيطان اذا خرجت الزنقه غير تشوف الشباب وتشوف كذا تعد المشي وتشوف النص ديالها نامز ما بقاش المشي الطبيعيه غير كتكون تهدر طبيعيه اكثر ولا كذا غير تشوف شي حد ولا تسمع شي واحد تسمعو تدوع الكلام وزيّر الصوت وزيّر الحركة وما شاء الله إيش هذا هذه شيطانية هذه أمون شيطانية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا شيطان تلبس به الشيطان ولاعب بها الشيطان الشي فهو الذي يحرّقاه والذي يزيّر صوته لاعب به فيما يخص المرأة تصلي جاه نعم المرأة تصلي كرّة النساء وشقاء طليّة يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء جميع الأحكام التي تتعلق بالرجال تتعلق مثلها بالنساء اللهم اللي إذا ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم الفارق، فقال هذه لا. مفهوم؟ وإلا كل حاجة فالجار ما ورد من الرسول, من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يمر النساء. اللي كان يصلينه من أصحاب رسول الله عليه وسلم يقول لهم لا تجهرن في الصلاة لا مدني ابدا فالرجال والنساء في الجهة يعني تشارجون وتزبن نفس تسمع نفسها أو تسمع من يليه إذا كانت إماما وتكون في وسطهنا تسمع نفسها. حسنا. ثم السؤال آخر يقول أرجو أن توضح لنا ما معنى كلمة وهابي وهل كلمة وهابي منسوبة إلى الشيخ محمد أبو هاب؟ آه، ها ما هي السنة بالسعودية وهل لهم أخطاء في العقيدة أو السنة؟ لأنني أريد أن أتراسل معهم عبر رسائل الخير. وهم يهدون بعض الكتب في التوحيد والسنة وأريد أن أكون إن شاء الله على مصيرة يعني هذه الكتب طيبة والكتب التي وصلتنا عن محمد عبد الوهاب كلها كتب طيبة ما فيها شيء لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في المعاملات كلها كتب جيدة طيبة نعم فهو من العلماء المجددين وبعض العلماء ألفوا في يعني في التجديد على كل أرعص كل مئة سنة فهو أدرج في المجددين فهو كان على قدم, على قدم السنه الصحيحه فكانت دعوته مباركة والحمد لله فنشر الخير كل الخير وجاهد في سبيل الله وهكذا فكتبه طيبة وكتبه جوذا بفتح مجيد ها هذا من كتبه فهو يباع من أراد أن يقرأه فليقرأه يعني نقضه في شيء او عكسه في شيء واعترض عليه في شيء فنحن موجودين ان شاء الله وليس معنى هذا اننا وهبيون نعوذ بالله نعوذ بالله ان نكون مالكيين او وهبيين او شفعيين او حنبنيين نعوذ بالله نحن مسلمون نحن نفسه دي بسيدنا رسول الله من كان الحق معه من مالك او الشافع او الامام محمد او محمد عبد الوهاب او غيره نستمع الحق ما نحن نسمع إذا قلت أنا وهابي معنى وهابي يعني رميت بكلام رسول الله والسمات الروح محمد وجه إذا ما نقول إن كافر كذا لرمة بكلام رسول الله هو في, الما... في الإيمان مالي هالشيء هذا خالف رسول الله خارج الإيمان مالي الإيمان مالي كان ينسي قل هذا في... انظر في كلامي نافع الكتاب والسنة في عمله ما ولا تقول حائل أيه كنسمع كان يفسي ورى القحنا في هذا احد تلامذته راى كلام يوسف فسوى قال له يوسف قالوا هذه فسوى قالوا تكتبوا شيء ارجع غدا اذا قلتوا قال رسول الله اكتب اذا كلامي لا ما تكتبوا اتذكر كلام رسول الله ما تكتبوا كلامي شو ضر بهذا خلط الله بيننا ها هو من من المالكيون يتبعون الامام مالك كذابون والله كذابون اش كل اللي يجي يتبع الامام مالك واللي كيتبع السنه لان الامام مالك هو اتباع السنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه كلمه فقط ان إن شاء الله وأنا أقول, أقول لكم هذا الكلام وأنتم طلعوا بكتب هذه الكتب تلعوا ونحن عبد الوهاب ولا الكلام متأكد. أنا موجود إن شاء الله إذا ما جدت السلسله السلطة المقبل هذا السلطة اللي بعده إن شاء الله يأتي واللي تجبار في هذا الكتاب الفتح المجيد وغيره من كتب عبد الوهاب لانه قدسي كنت كتبه طيبة أن أن أن أن. ممكن سبحان الله ليه ممكن سبحان الله يغلب كالإمام مالك والإمام الشافي أخرى في السلطة الكبير من الإسلام ولا اما مبلغ النص او بلده بطريق ايش طريق ضعيفه واما سبحان الله او تعارض له النص على شيء اخر سبحان الله وكلهم عندهم قواعد ما شاء الله مثلا لمن مالك عنده يعني عمل مدينه يعدوا اجماع عنده يقدموا على حديث رسول الله غلط غلط خالف فيه كثير من احاديث يعد العمل مدينة اجماعا والاجماع الذي تعرض مع النصر يقنمه على خطر الأحد إجماعه دي. لا قال لا غلط هو الإمام مالك وما, قل... وما طاح الإمام مالك من... طاح منصفه وسقطت منزلته لا امام مالك بقي كما هو هذا غلط رحمة الله عليه غلط ورضي عنه كده... وأرضه كذا أي السؤال الأخير إن شاء الله يقول هي جزء لنا ان نتصدق على الميت نعم صدق حفر بير صحابه صدقه البراء بحفر بير وتصدقوا ايضا ال... بال بالمال وتصدقوا نعمل بالدعاء وتصدق عليه فيش بالحاجة او العمره وتصدق عليه بال... إذا كان عليه صيام نذر كل هذه صدقات مطلوبه بالنسبه الى, إلى الميت فالصدقات على الميت مطلوبه وجائزة تصلوا إن شاء الله ليه؟ لا قراءة لا قراءة القرآن بدلته وأبي حليقة قراءة كان رسول صلى الله عليه وسلم ما قرأ علمي وصحابته ما قرأ علمي لا ما ينتفع ينتفع القارئ القارئ هو الذي ينتفع هنا. ثم يقول نشتري الدجاج من السوق ونذبحه ويذبحه لنا الذي نشتري منه ولا نعرفه ان يصلي أم لا هل يجوز لنا أن ناكله ونحن نعرف أن ذبيحه تطاريح الصلاة حرام يا أخي الكريم حقيقة أن الذي يترك الصلاة يعني هذا يسمي رسول الله كافرا وإن كان الكفر دون كفر يعني بحسب العقيدة أو بحسب يعني هو إذا كان يعتقد ان هذه الصلاة اي فائده جلبت على أهلها وأن هؤلاء المصلين ماذا فعلوا وماذا, وماذا أقاموا وماذا حققوا وماذا ما شاء الله إذا كان هكذا فهذا مثل العلمانيين هؤلاء او لا وهم كفر, كفر ملاحدة بالاجماع لكن واحد الآخر قد لا يصلي او يصلي ساره ويترك ساره و... وإن عن نفسه ويشوف وي... وي... وي... وي... وي... وي... وي... واحد صالح رجل فاضل يقول له ادعي لي يا اخي انا, أنا... أنا أترك الصلاة الصلاه لله والله الى رجل هذا يقول كافر لكن كفره دون كفر ذاك كذا الكفر هذا مش بالكفر هذا هذا, هذا مثال ثم هذا اللي يقول هذا الاخر انا ما عرس هذا اللي يصلي اما يصلي هذا محمول على يصلي لان مسلم كونك ما رايته هو ما ادلال النار عدم العلمي ليس علم بالعدم يقول من القواعد الاصوليه عدم العلمي ليس علم بالعدم قد يقول استاذ ما رايته حال مثلا بعض الناس يقول لي واحد السؤال يقول بعض الناس غير يدخل الميز الميز يقول واش شكون يعرفوا يشكي صلي ولا ما يكي يصلي شاد الميز شكون يعرفه ولا نخرجوا بحالنا كامل لا حرام هذه لا يديه ما كان رسول صلى الله عليه وسلم يسأل عنه بل كان المنافقون يتههم للمجد ويصدي مُضحون رسول الله, رسول الله. صلى الله عليه وسلم والرسول يعرف مُنَافِقِين من ينتأبون الاسلام ويشهدون آ tumors محمد رسول الله ...كذل كان يتوارثون وكانوا يحجون ويتاميرون وامرهم وقالوا لننسوهم وأنثقهم عليهم ويدفنهم والرسول الصلى الله عليه وسلم رئيس المُنفقين صلى عليه وسلم ي Regionqiン انهى عن الصلاة عليه ابنه معرف مهما تحققنا بأن هذا منافق وكان علنه واسمه في الجريدة هو من حيث هو نامس ويسب النساء ويسب أهله ويقول مزماج المرأة السنيه ولا تدندش ويسب المسلمين بالظلميه هذا منافق كافر بالله لا العرفه لكن هذا ما عرفناه مطلق الناس نصلي عليه ولا لا دون أن نسأل لأنه لما به بالمسجد هذا محبول على نكب ما دام عرفنا كفره يوم نعرف كفره نعمل على ان ولا ان على أحد ان تتعلموا ان ولا يجب على تتعلموا ان الله تعرف ان تتعلموا ان الله يجب ان تتعلموا ان الله يجب ان تتعلموا ان الله يجب ان تتعلموا ان الله يجب ان الله يجب ان تتعلموا ان الله يجب